ثلاثة، استمع إلى الحوار وقرأه ثم تحدث عنه مع صديقك الأسرة السعيدة يا أمي، أنا أحبك كثيراً لأن كل القلوب هامدة ما عدا قلب الوالدة ولدي الحبيب، وأنا أحبك أيضاً يا عزيزي أنا مشتاق إلى والدي متى يعود من السفر؟ والدك أرسل لي رسالة قصيرة ماذا كتب والدي يا أمي؟ خذ الهاتف وقرأ أنت يا زوجة الحبيبة أشتاق إليك وإلى جميع أولادي وأعود إليكم بعد إثني عشر يوماً إن شاء الله في أمان الله يا أمي هذا خبر رائع أنا سعيد جدا. إذا أخبر أخاك وأختك بهذا الخبر الرائع. حسنا يا أمي، أخبرهما حالا.